الصعب بن جثام رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم ودراريهم فقال فقال صلى الله عليه وسلم هم منهم متفق عليه الصعب بن جسام الليثي رضي الله تعالى عنه له صحبة و كان أبو سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكان ممن غزوا في سبيل الله تبارك وتعالى وشهد فتح بعض البلاد وتوفي في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال الصعب سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون أي يغزوهم المسلمون ليلا وهم بيات وهم نائمون وسبق أن الغالب من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في غزواته أنه يغزو أعداءه أول النهار، أنه يغزو أعداءه أول النهار، وإذا لم يفعل ذلك انتظر حتى بعد الزوال، حين يبرد الحال وتهب الريح. وربما كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا وهذا ربما للحاجة تكون غزواته أو يكون تكون إغارته على عدوه في غير هذا الوقت وسؤال السائب سؤال السائل دليل على أن هذا لم يكن الغالب من حال النبي عليه الصلاة والسلام يعني أنه يبيت على أهل الدار من المشركين فسئل عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان هذا يعني إذا كانت هذه الإغارة في مثل هذا الوقت فربما يصاب من لم يكن مقصودا في القتال ومعلوم من النصوص السابقة بل هذا أصل في هذا الباب أي في باب الجهاد عدم جواز قتل من لا علاقة له بالقتال فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان وعن قتل الشيوخ وعن وعن قتل الرهبان في صوامعهم لأن هؤلاء جميعا لا علاقة لهم بالقتال لا علاقة لهم بالقتال ولما كان هذا الدين دين قائم على العدل والعدل سمة من أبرز سماته كان من العدل أن لا يصاب من لا يتعرض للمسلمين بأذى وإن كان هؤلاء تبع لغيرهم يعني تبع للمقاتلين نساؤهم وذراريهم تبع لهم وقد تشارك بعض النساء في القتال. إلا أن الحكم العام هو هذا ولكن إذا كانت مثل هذه الإغارة بالليل والرجال أو المقاتلون مختلطون بأهليهم لا يمكن التمييز وخاصة في مثل هذا الوقت ولذلك قال العلماء من الشكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أغار على قوم أغار عليهم أول النهار قال قالوا حتى ينفصل الرجال عن النساء والدراري حتى ينفصل الرجال لأن الأطل في الرجال أنهم يخرجون صباحا هذا على خلاف هذا الأطل إذا أغار عليهم في مثل هذا الوقت وهم مختلطون بأهليهم فربما يصاب من يصاب من لم يكن مقصودا بقتل أو قتال من هؤلاء فإذا كان كذلك إذا وقع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم يعني في هذا الحال إذ لا يمكن تمييز هؤلاء من أولئك ولا يمكن فصلهم عنهم فإذا أصيب من أصيب منهم يكون تبع لهم في هذا يعني فيما قد يصيبه من القتل وإن كان غير مقصود به وهذا هو مذهب جماهير العلماء بما فيهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد وخالف الإمام مالك عليه رحمة الله في هذه المذألة ووفقه على مذهبه الإمام الأوذاعي عليه رحمة الله في عدم جواز قتل النساء والدرار على أي حال على أي حال يعني حتى في هذا الحال و. بناء على ترجيحه للأحاديث السابقة ترجيحه للأحاديث السابقة ويأكثر من حيث من حيث عددها حتى من حيث دلالتها إلا أن هذا الحديث في الصحيح بل متفق عليه والقاعدة في هذا الباب في باب الترجيح أن الجمع أولى من الطرح الجمع أولى من الطرح والجمع ممكن فيقال في هذه المسألة الأطل كذا وكذا ولكن إذا كانت الحالات التي لا يمكن فيها فصل هؤلاء عن أولئك فيأخذون حكمهم فيأخذون حكمهم وإن كانوا غير مقصودين ومن هذا الحديث أو من هذه المسألة استدل من استدل بجواز قتل من يتترس بهم الأعداء والتترس التترس يعني يجعل العدو بينه وبين المسلمين ترس بشري الترس هو الذي يقل المقاتل من ضربات من ضربات عدوه يكون الغالب من حديد. فالعدو يستعمل ترس بشري يعني أناس يأتي بالدرار والنساء ويجعلهم في المقدمة حتى حتى يحمي نفسه بهم يعني يعتقد أن عدوه لا يضربه ولا يرميه لأجل هؤلاء هذه مسألة التترس. والجمهور على أنه إذا قتل من قتل من ليس مقصودا بالقتال ممن تترص به العدو فهذا جائز ويأخذ حكمه بناء على حديث الصعب بن جثام رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهذا قول الجمهور جمهور العلماء وخالف في هذا. الإمام مالك الأوزاعي أنه لا يجوز قتلهم على أي حال أنه لا يجوز قتلهم على أي حال هذا حكم من الأحكام وكأن الحافظ عليه رحمة الله في ترتيبه لهذه الأحاديث وترتيب الأحكام المتعلقة بكل حديث من هذه الأحاديث أراد أن يبين أن الحكم السابق هو الأصل في هذا الباب هو الأصل بمعنى لا يجوز قتال من ليس أهلا لذلك أو ليس مقصودا به فولكن في حالة ما إذا تعذر عدم مقاتلة العدو لأجل هؤلاء فإنهم إذا قتلوا فإنهم منهم يلحقون بهم ويكون هذا جائز من فوائد هذا الحديث فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الغالب لا يهجم على عدوه إلا نهارا حينما ينحاز الرجال حينما ينحاز الرجال المقاتلون عن عن نسائهم ودراريهم من الفوائد كذلك في دليل على ان ان القائد المسلم قد تلجئه الخطة الحربية للإغارة على عدوه ليلا فإذا كان ذلك فإذا كان ذلك ولا حرج عليهم في قتل من ليس مقصودا بالقتال لعدم إمكان الفصل وها هنا دليل لقاعدة من القواعد الأصولية القاعدة إذا تزاحمت المفاسد إذا تزاحمت المفاسد ارتكبت أخفها وهنا تزاحمت مفسدتين مفتدت غلبت العدو على المسلمين وقهره لهم وربما هجومه على ديار الإسلام وما يتربه عن ذلك من الفساد مع مفتدة قتل بعض المشركين ممن هو ليس مقصودا بقتال فلا شك أن المفتدة الأخف هي الثانية ترتكب المفتدة الثانية لأجل دفع المفسد الأولى لأجل دفع المفسد الأولى وهذا باب عظيم من أبواب تقدير المصالح والمفاسد في الشرع وهذا بطبيعة الحال يعود إلى أولاة الأمور من المسلمين ويعود بالدرجة الأولى إلى المجتهدين من هذه الأمة وعلى رأسهم إمام المسلمين هو الذي يقدر بين هذه الأمور ولهذا الكثير من الأمور ربما لم يتفطن لفائدتها أو لمصلحتها أو لمفسدتها بعض الناس ويتفطن لها الأئمة ويتفطن لها العلماء ويتفطن لها الأكابر ولهذا دائما وأبدا إمام المسلمين يحتاج إلى من يستشيره ويحتاج لمستشارين يكونون في مستوى هذا المنصب يشيرون على إمام المسلمين ولو نظرت إلى سيرة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم لا رأيت فائدة هذا الأمر عمر رضي الله تعالى عنه يأتي لأبي بكر في مسألة جمع القرآن رأى عمر رضي الله تعالى عنه أن في ترك المصحف من غير جمع جمع الناس عليه فيه مفسدة فيه مفسدة عظيمة بدأت تظهر بوادر هذه المفسدة فجاء لي الإمام لخليفة رسول الله فأشار عليه بالأمر وعمر منصبه منصب إشارة واستشارة إذا استشاره الإمام والأمر يعود إلى الإمام فأبو بكر قال كيف يفعل شيئا ما فعله رسول الله قال يا أمير يا خليفة رسول الله إنه خير ثم شرح الله صدره للذي شرح إليه صدر عمر فأمر بجمع المصاحف وجمع المصحف وشكل لأجل هذا لجنة فيها أكابر قراء الصحابة وبدأ الناس يجمعون آيات الكتاب حتى جمع المصحف كله الجمع الأول في عهد أبي بكر السديق ويسمى هذا المصحف بمصحف بالمصحف الأم هذه مسألة تشبه هذه المسائل ومثال من أمثلة هذا الموضوع من الفوائد كذلك فيه هذا يضاف يضافل حديث إغارة النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق فيه جواز الإغارة على العدو وهم غافلون يعني إذا قلنا الجواز يعني لا داعي أن نكرر الضوابط والأحكام متعلقة بهذا جواز الإغارة ليلا بالضوابط التي سبق بيانها وذكرها من الفوائد كذلك استدل الجمهور بهذا الحديث على على مسألة جواز قتل من تترص به العدو. تترص لا, لا ما ما فيش ذكر في هذه المسألة تترص العدو من المشركين ممن ليسوا مقصودين بالخداع، ماهوش هوش قضية تترص بالمسلمين، هذه ربما ستأتينها مسألة أخرى، وخالف في هذا وخالف في هذا الإمام مالك وكذا الأوزاعي أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان على أي حال طيب بعد هذا الحديث وما فيه من الأحكام وما فيه من المسألة المتعلقة بجواز قتل من ليس مقصودا بالقتال في بعض الحروب مسألة أخرى هي مسألة استعانة المسلمين بالمشركين في حروبهم وقتالهم هذه المسألة كذلك التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم دليل هذه المسألة ما أورده الحافظ من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل يتبعه في يوم بدر تبعه تبعه أحسن قال لرجل تبعه في يوم بدر ارجع فلن أستعين بمشرك رواه مسلم هذا الحديث فيه الدلالة الطريحة على عدم قبول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إعانة مشرك في فروبه وكانت هذه غزوة بدر وغزوة بدر كان صحابة فيها قلة بالمقارنة لعدوهم جيش المسلمين كان ثلث جيش المشركين وجاء مشرك من المشركين لم يسلم يريد أن يقاتل في صفوف المسلمين مع المسلمين فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع أمره بالرجوع وعلل ذلك علّل ذلك بقوله فلن أستعين بمشيّك لن أتعين أبداً بمشرك هذا الذي أهانه الله جل وعلا لا يكرم بأن يكون جندياً في صفوف جيش المسلمين إضافة إلى العل الظاهرة ألا وهي أن المشرك لا يؤمن جانبه المشرك لا يؤمن جانبه قد يقدر بين لحظة وأخرى مع مسلمين يقاتل يقاتل من من على دينه يعني من المشركين قد يحن إليهم في وسط المعركة وينقلب على من معه من المسلمين ويقدر بهم هذا الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ما الذي يردعه عن الغدر والخيانة ما فيش ما يردعه ولهذا هذه علة ظاهرة قال أهل العلم في عدم قابول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إعانة مشرك في حرب من حروبه هل معنى هذا أنه لا يجوز الاستعانة بالمشركين في قضية الـ الـ الـ الـ الأسلحة في قضية تعلم الفنون الحربية والعذكرية أو ما إلى ذلك هذا ليس منه هذا ليس منه بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ سلاحه من مشركين هذا ليس من الاستعانة بالمشرك في قتال بأن يضم إلى صفوف المسلمين ليس من هذا القبيل وبالتالي يجوز للمسلم أن يأخذ سلاحه أن يبتاع سلاحه من المشرك يجوز له أن يتعلم الفنون الحربية من المشركين إذا, كانوا إذا كان علمهم في هذا الباب أفضل من كما هو الحال اليوم كما هو الحال اليوم يعني إذا ذهب طلب من عندنا ليتعلم في الأكاديميات العسكرية في البلاد الكافرة ليعود إلى بلادهم بهذا العلم فهذا لا حرك بل هذا من العلم الذي يستعان به على حفظ بلاد الإفلام ورد عدوان أعدائها عليها لا بد أن يكون للأمة الجيش القوي الذي ترد به كيد أعدائها والذي تجاهد به في سبيل ربها تبارك وتعالى الآن ربما تكتفي بأرض كيد العدو فقط هي الآن ويعني إن نجحت في هذا. طيب إذن من فوائد هذا الحديث فيه أولا الدلال على عدم جواز الاستعانة بالمشرك في القتال. للاستعانة رحمه الله. للاستعانة الواردة للاستعانة بمشرك لمقاتلة مشرك. الاستعانة بمشرك. لمقاتلة مشرك فكيف بالاستعانة بمشرك لمقاتلة مسلم مسلم باغي أو غيره يعني هذا من باب أولى هذا من باب أولى أنه لا يجوز أبدا تستعين بمشرك لتقاتل مسلم ويقع هذا قتال بين المسلمين لأجل حطام الدنيا ولأجل النعارات القبلية ولأجل الحدود الجاهلية ولأجل هذه الأمور يقاتل بعضهم بعضا على جلب دولة الفلانية أخذت من حدود الدولة الفلانية ود أو غابا فتقوم حروب يعني تشبه حروب الجاهلية قوم حروب بين قبيلة وقبيلة لأجل, لأجل قطيع من الأبل أو لأجل ناقة لأجل ناقة هذا لا ينفع لا ينبغي الاعتداء أن يعتدي المسلم على المسلم أصلاً ولا يجوز كذلك المسلم أن يستعين بمشرك على مسلم وقد مرت في السنوات الماضية ما عرف بحرب الخليج. وعدوان العراق على بعض البلاد الإسلامية ورد هذه البلاد بالاستعانة بالمشركين لا الأول عمل مشروع من الناحية الشرعية ولا الثاني عمل مشروع كذلك وإن ذهب من ذهب من العلماء إلى جوازه من باب الضرورة وقد وقد كان من قرارات رابطة العالم الإسلامي أنذاك في مؤتمرها لأجل هذه المسألة خرجوا بقرار أو توصيها أنه يجوز الاستعانة بالمشرك في هذا الحال للضرورة للضرورة والضرورة تقدر بقدرها المهم هذه مسألة اختلف فيها العلماء العلماء في هذا الزمان. كما أنهم اختلفوا فيها في السابق لأن الجمهور على القول بعدم جواز الاستعانة وذهب أبو حنيفة إلى جواز ذلك ذهب أبو حنيفة إلى جواز الاستعانة بالمشرك يعني في مقاتلة مشركين ما هو في مقاتلة مسلمين سيأتينا يعني قول أبي حنيفة ودليله طيب إذن فيه دلالة على عدم جواز استعانة بالمشرك في قتال والحكمة من هذا ظاهرة لأن المشرك لا يؤمن جانبه وهذا قول جمهور العلماء، وذهب أبو حنيفة إلى إلى جوازه للحاجة بهذا القيد لا ولا بد منه، حتى لا نظلم وننسب إليه. إمام من الأئمة قولا لم يقله، فأبو حنيفة قال بالجوال للحاجة، ودليله في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان بن أمية في في غزوة حنين، وكان مشركا، وكان مشركا. وقالوا هذا جمعا بين الأدلة جمعا بين الدليلين يعني يجوز للحاجة مدام أنه فيه دليل بعدم الجواز وفيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان فقالوا الصحيح أنه يجوز لي الحاجة يجوز لي الحاجة وعلى كل حال استعانة النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني ليست بالضرورة استعانة مشاركة صفوان بن أمية في غزوة حنين وما تبعها بعد ذلك لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم العطاء العظيم وتألف قلبه بذلك العطاء وأسلم وأسلم وأسلمت معه قبيلته هذا كان لهذه الحكمة العظيمة ثم بعد هذا قال الحافظ عليه رحمة الله وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان. وجاء في حديث أنه رأى امرأة مقتولة فقال ما كانت هذه لتقتل بمعنى أن النساء والصبيان كما سلف غير مقصودين بالختال ولهذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام قتلهم وبالتالي لا يجوز قتلهم لا يجوز قتلهم هؤلاء حديثنا كله عن النساء والصبيان والشيوخ والعباد الغير مقصودين بالقتال من المشركين من المشركين وليس من المسلمين لأن المسلم دمه معصوم بخلاف المشرك المسلم دمه معصوم لا يجوز قتله أبداً. هذا الحديث إذا فيه بيان الحكم السابق وهو إنكار النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. ثم بعده قال أورد الحافظ حديث ثمرة وهو ضعيف الإثناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم شرخهم أي صغارهم اقتلوا شيوخ المشركين وهذا حديث لا يصح إسناده لعنعنة الحسن البصري عليه رحمة الله وهو مدلس لأنه رواه الحسن عن صمرة والحديث رواه أبو داود وصححه الترمذي وهو غير صحيح ثم بعد هذا أورد الحافظ حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وفيه بيان مسألة من المسائل المتعلقة بأحكام القتال <تصفيق> علي <تصفيق> قبله نفس الحكمية علي قبله مش مكتبته شيئا طيب قبل قبل حديث أبي أيوب حديث علي على كل حال في في حكم واحد قال الحافظ عن علي رضي الله تعالى عنه أنهم تبارزوا يوم بدر رواه البخاري وأخرجه أبو داود مطولا وبعده عن أبي أيوب الأنصار قال إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار يعني قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك قاله ردا على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم رواه الثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم يعني الحديثين في جواز المبارزة في القتال يوم بدر وهذه القصة معلومة تبارز من تبارز من المسلمين لما خرج ثلاثة من صناديد قريش من المشركين وهم عتبا وشيبا والوليد عتبا بن ربيع واخوه شيبا والوليد بن عجبة يريدون مبارزا فأخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة وعلي رضي الله تعالى عنهما وعبيدة ابن الحارث ابن عم علي رضي الله تعالى عنه يعني كلهم من آل بيت رسول الله عمه وأبناء عمه فقتل حمزة شيبة وقتل علي الوليد وضرب عتبة عبيدة وضربه عبيدة يعني أصاب كل منهم الآخر فأجهز حمزة وعلي على عتبة وأخذ عبيد جريحا ثم استشهد رضي الله تعالى عنه بعد ذلك هذا هذه المبارزة التي وقعت يوم بدر وا استدل بها العلماء على جواز أن يتبارز مقاتل مع مقاتل من المشركين، يعني بأن يبارزه على انفراد، وهذا يكون بعد بعد إذن الإمام أو الأمير أو القائد أو الإمام، لأن هذه الأمور ينبغي كلها أن تكون على هذه الصفة على هذه الصفة. هذه مبارزة وكذلك حديث أبي أيوب لما دخل رجل في صفوف المشركين في غزوة الروم وهي آخر غزوة شهدها أبو أيوب الأنصار لأنه قتل فيها وقبره الآن في تلك البلاد في القسطنطينية يعني اسطنبول اليوم لما أرأى بعض من المسلمين هذا الرجل استدلوا بالآية يعني قالوا أن هذا ألقى بنفسه إلى التهلكة فقال أبو أيوب ردا عليهم إنما نزلت فينا يعني الأنصار هذه الآية لما أرادوا لما أراد الأنصار أن يرجعوا إلى أموالهم ليعمروها يعني ويتركوا الجهاد قالوا من قال منهم يعني نصرنا النبي صلى الله عليه آوينا النبي صلى الله عليه وسلم وناصرناه وجاهدنا معه والآن نرجع شوية للدنيا نزعنا نرجع لتجارتنا ونرجع لزراعتنا وما إلى ذلك فأنزل الله جل وعلا عليهم هذه الآية يعني إلقاء النفس أو الأنفس إلى التهلك في ترك الجهاد وليس في الجهاد يعني أراد أن يبين لهم أن هذه الآية ما نزلت في أمثال هؤلاء وفي أمثال هؤلاء نزل قول الله جل وعلا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله نزلت هذه الآية في أمثال هؤلاء وهذا ليس من إلقاء النفس إذا التغلق طيب من فوائد الحديثين فيه جواز المبارزة في الحروب لمن عرف من نفسه قوة وشجاعة وإقدامه ما يرشي بارز بعد يكسر كما يقولوا معنويات المقاتلين غير يخرج يكون على ثقة من نفسه مستعيف بربه جل وعلا وهذا آه هذا آه من الأخذ بالأسباب الذي أمرنا به. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في تعلم الرماية ويشجع الشباب على ذلك لأن في أيامهم الرماية كانت هي القوة ألا إن القوة الرمي هذا من الأسباب التي أمرنا بها ولذلك قال حافظ عليه رحمة الله ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للرجل, للرجل الشجاع أن يحمل على الكثير من العدو يعني هذا في شق صفوفهم والولوج في وسطهم يحمل عليهم كما كان يفعل بعض الصحابة من أمثال القعقاع رضي الله تعالى عنه وغيره من أصحاب رسول الله ممن عرفوا بهذا الاقدام وبهذه الشجاعة العظيمة هذا ثم بعد هذا حديث ابن عمر تقول الحلقة القادمة بحول الله والله نسأل أن يوفقنا لما يحب ويرضى ونسأله علما نافعا وعملا صالحا وسبحانك اللهم الحمدك شدوا الله إلى الآن تفسر فاتويا they have